وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الضَّالِّينَ بِاللَّهِ ظَنُّوا السُّوءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لهم جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا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 بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا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 تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وآثابهم فتحا قريبا ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكفّ أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطاً مستقيماً وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها.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 ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء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 شا الله آمنين محلقين روسكم ومقصرين محلقين روسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعلل من دون ذلك فتحا قريبا